بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم ب اللوامة ولا أقتل بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن ألأن لن نجمع عظامة أيحسب لا قادرين على أن نسوي بمن ما قادرين على أن نسوي بنا بل يريد الإنسان ليفرأى ما بل يريد الإنسان ليفجر أمانه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر شاعر بريق البصر وخف القمر وخف القمر وجميع الشمس والقمر وجميع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. كلا استقى إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبدأ الإنسان واخر بل الإنسان على نفسه بصير بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره حرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. وفاء تبرع قرانا فاذا غرق مناف تبرع قرانا ثم ان علينا بيانه ثم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 في باترة ويجري يوما في باترة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن قل لا إذا بلغت التراقي قل لا إذا بلغت وقيل من راقق وقيل من وَوَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَوَنَّ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَحَسِبَ الْإِنْسَانُ يا سودا ألم يكون طفلا من نجمنا أم يكون طفلا من نجمنا ثم كان علاقته فخلق فسوى فَإِذْ قَالَ قَفَت سَوَا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى فَإِذَا مِنْهُمَا لَهُ ذُرِّيَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على